واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن شرك بالله شيء لا كان لها أن نُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ شَنَ نَا كَذَلِكَ نُشْرِكُ بِالدَّن شَ ذَلِكَ مِنْ ظُلْمِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أكثر الناس لَا أَثَرَ النَّاسِ لا ركب فضل الله علينا وعلى الناس ولكن